بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد أن أوضحنا إمكانية التفكيك بين أصل القاعدة وعكسها أصبحنا بصدد مدارسة قمدة الأدلة التي يمكن أن تقام على عكسها في حين عرفنا أولاً حدود وحقيقة الأصل بأي حد وبأي مستوى الآن نعرف أيضا حدود وحقيقة العكس قلنا عمدة الأدلة ثلاثة الدليل الأول ما نقله الشيخ الأفصاري عن الشيخ الطوسي واعترض عليه واعتراضه هم وارد وصحيح والدليل الثاني قلنا أنه وقع تشويش في مكاتب الشيخ الأنصاري رحمه الله فكأن الدليل الثاني ذكر ك عليكم اسلام كتص... يعني ذكر كأنه مثلا تكرار للدليل الأول وأن الأولوية فقط هي المناقشة وقلنا أن الواقع ليس هكذا في الحقيقة الدليل الأول بطل ولكي نخرج الكلام من التشويش نحن نذكر دليل نذكر الجانب الذي اعتمد عليه الشيخ الأنصاري نذكره كوجه ثاني حتى, حتى يخرج البحث من التشويش فنقول الوجه الثاني هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وهو أنه نقول ما, ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاصله ليش؟ لأن العقد الذي في صحيحه لا يوجد ضمان إذن المالك ما ضمنه ما ضمن إما لأنه ملكه مجانا كما في الهبة بناء على أن تكون الهبة تنليكاً إما هكذا وإما لا ما ملكه مجانا لكن استأمنه كما في موارد الاجاره هو أجر البيت على شخص ولكي يستفيد هذا الشخص من البيت البيت استأمنه عنده أو وديعة طلب مني فدفعتها اليه البيت دفعتها وديعة مثلا فكل أدفع إلي حتى يقدر يستفيد منها هذه الوديعة فقد استأمنته عنده أو قميص أعطيته إليه كي يخيط, يخيط بأجره يخيط مجانا ما يشكل من الأشكل يا خيط خضر القميص له فلماذا يضمن هو هذا هو هذا انا اجرت له اللي قميصي في الصحيح ماكو ضمان لا يوجد في الصحيح ضمان لأنه هو أمين على القميص ضمان يقصد الضمان لدى الإتلاف والتقصير عفوا الضمان لدى عدم الإتلاف وعدم التقصير يعني هذا ما صار عدم ضمان بقوله المطلق نعرف خدوض القضية صار عدم ضمان لدى عدم التقصير وعدم هو القميص يم مكان الحرام أجوبة ما مقصر وفي امثال ذلك يقول الدليل على عدم الضمان هو أن الضمان أمر عقلائي يقول السهل هبه خلوه الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول الهبة خل الهبة على كتر خل نتكلم في أمثال القارية العين التي أخطيتها حتى القميص حتى يخيطه أو البيت حتى أجرت عليه حتى يسوي في هالموارد خل نتكلم في هذه الموارد نثبت عدم الضمان لا تقول مطلقا نثبت عدم الضمان فيما إذا لم يصدر منه تحصير أو إتلاف نثبت عدم الضمان ليش؟ لأن المالك هو الذي أعطاه العين ولم يضمنه منه المالك يدري أن هذه العقود ماكو به الضمان على العين فهو الذي اعطاه ولم يضمنه وليس الضمان إلا نتيجة بناء عقلاي. العقلاء بانون على قول سسمي قادة اليد مو قادة اليد الروائية لا قادة اليد الأقلائية <متحدث> هذا من شوق الضمان وحينما أنا المالك سلطت بعد لمعنى الضمان تسليطي هذا رفع الضمان هذا هو الوجه الثاني الآن خذ نجي إلى الهبة الهبة اللي قلنا خليها على كتب والهبه بطريق أولى إن كان تسليطي هذا يرفع الضمان فالهبه بطريق أولى لا ما بضمان يبقى السؤال أن تسليطي هذا قبل الهبة قبل الهبة في العارية والاجاره وما شابه أن تسليطي هذا من قال أنه يرفع الضمان فليكن ضامني أنا أنضتل أنضتلت البيت لكي يستفيد ان امضى البيت لكي هي السفيد فليكن ضامنا اذا تلف اخذ من فلوس البيت انطى هي السفيد يستفيد, انضعته يستفيد. من قال انه لا يضمن هنا يستشهد الشيخ بروايات يقول ادنى روايات ان الامين لا يضمن الأمين لا يضمن بل ورد في بعض الروايات أنه ليس لك حق أن تتهمه هذا أنت تضمنه معناه اتهمت ما لك حق ان تتهمه. فكأنما ماذا يتمسك الشيخ بمسألة أن عدم مضمان أمر عقلائي هذا ما مضيت لمستقر هذا نسألنا عدم مضمان أمر عقلائي لأن الغياس في الضمان كان اليد العقلاء البناء العقلائي والبناء العقلائي ما موجود هل اسم اللي قلت له سأخد هذا بعدين نجي في تقريبا آخر في التقريب الشيخ يقول لا يضمن لأنه أمين والامين لا يضمن ولا يتهم فنسأل ما هو دليل دليلك على أن الأمين لا يضمن ولا يتهم وبعدين تتعد إلى الهبة تقول الهبة بطريق أولى ما هو دليلك على أن الأمين لا يضمن يقول روايات أدنى الروايات يبدو لنا بس ما ذكر ما يذكر روايات ما ذكر ما الروايات في في المكاسب إنما مشير إلى أنه أدنى روايات نحن نحدث أن يكون مقصود بهذه الروايات روايات الباب الرابع من الوديعة نحدث الشكل أن مقصود بالروايات روايات الباب الرابع من الوديعة الواردة في المجلد التاسع عشر من الوسائل بحسب طبعة آل البيت صفحة 79 إلى صفحة 81 ونقرأ نقرأ لكم أفضلها أفضل هذه الروايات أو أحكم هذه الرواية مثلا وهما روايتان رواية في أول الباب ورواية في آخر الباب نقتصر على ذكر هاتين الروايتين رواية في أول الباب. هاد. المجلد التاسع عشر، باب أربعة من الوديعة، صفحة سبعة تسعة وسبعين. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي الروايه صحيحه السنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال صاحب الوديع والبضاعة مؤتمنان كأنما فهم منا الشيخ العنصاري مؤتمنان يعني لا يضمنان كأن ما يجب ما أدرى دون تقطفون عاليا الروايات الثانية من الباب أولادك الأولى أفضل الثانية تقول أنه ورواه الصدوق بإسناد عن خمات مثله وزاد وقال في رجل استعجر أدراً فأقعدوا على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن لا لت تته ما أنه سرق هنا من يقول هو مؤ مؤتمن قال لكم والروايه الثانيه عباره عن الروايه الاخيره من الباب مثلا افوض ها مثلا افوض ما يقنا مثلا بس نبحث ان شاء الله الروايه الثانيه اللي اغراها لكم الروايه الاخيره من الباب وهي روايه مسعده ابن زياد اكو روايتين رواية روايه مسعده ابن الصادق اتركها لانه لا دليل على وثاقه مسعده ابن الصدقاء. عدا وقوعي في كامل الزيارات واحنا ما نؤمن بهذا المبنى لكن الروايه الثانية مسعده ابن, ابن زياد مسعده مسعده ابن زياد فقه يقول عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن هارون بن, بن مسلم عن مسعود بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابي صلى الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لك أن تتهم ليس لك تتهم من قد تمنته ولا تعت من الخائن وقد جربته ليس لك أن تتهمه عن فسره الشيخ بأنه ماكو ضمان عالية يبدو هشكل فهم الشيخ من الرواية فهذا هو الوجو الثاني من الوجوه هذا الوجو الثاني بهالمقدار اعترض عليه السيد الخوي رحمه الله في في حسب ما ورد في التنقيح قال يعثر التنقيح لا بد من وجود في باقي كتب السيد الخوي في باقي تقارير السيد الخوي انا اخذت من التنقيح ها مصباح ال ما ال التوحيدي يعني ايه اذي مال التوحيدي غير مصباح الفقار اضم مال التوحيدي تنقيقه انا لا اخذت من التنقيقه شو ما موجود يقول السيد الخوي رحمه الله كاعتراض على الشيخ الانصاري يقول هالروايات اللي يشير الى الشيخ وهو ان من استأمنه الروايات من استأمنه المالك لا يضمن وليس لك ان تتهمه يقول يا ليت قد عين مورده هذا عبارة سيخول او عبارة هذا التنبيح يقول يا ليت قد عين مورده فانه غير معلوم الرواية أصلاً هنالك رواية ما نعرف من الرواية طبعاً واضح أن الشيخ الأنصاري يشير إلى هالرواية على الأقل يشير إلى هالروايتين اللي قرأ أنهما لكن مع ذلك أقول الحق مع السيد الخوي حينما قال يا ليته اي نمر الرواية من يرون الحق معها ذلك لأن هالروايتين معناهما اصلا غير شكل ما له علاقة لبحتنا هالروايتين معناهما أن من جعل أميناً لا يتهم بالخيانة هذا معنى لا تتهم يقول سرقه يقول لا مؤتمن او القميص انضيته بعدين قال سورق لا تتهم مضامن ضامن من باب انه لم يثبت انه خال يعني ان الموارد التي تكون الخيانة مضمنة ما هذا, هذا امين هذا مفاد كل تل روايتين او كل رواية البعض هذا مفاتن اما انه متى يضمن حتى مع فرض عدم الخيانه قد نفد مولد يضمن حتى مع فرض عدم الخيانه افضل الاجير ما خان بالبيت لكن سرق منه البيت اجوز ولا ما اخذه هو ما خال بل ايه؟ المستأجر ها؟ لا اقول ما يخص من الروايات اقول فيش قاعدة الروايات ما انضت اصلا الروايات فيش قاعدة ما انضت انه في صح في مورد في مورد المستأجر فأنا عملته على البيت فلو اتهم بالخيانة ايه مرفوض نقول ما خل لكن هل يا ترى في مورد عدم الخيانة في مورد ما اذا كان انهدم البيت من دون خيانة هل هو الله من لا اصلا ما الى الروايات ما بيها ايضا الروايات ساكت عن المعنى اصلا نهائيا متى يضمن حتى مع فرض عدم الخيانة? مشكت عنه متى لا يضمن حتى مع فرض بطلان العقد هم مشكت عنه لو ان العقد كان باطلا مع ذلك لا يضمن او لا من افهم ان العقد باطل ارتاح اقول يالله يا انضيني بعد مالي لان العقد كان باطلا هذا كل مسكوت عني في الروايات فالروايات اجنبيه عن المقام تماما وحكم عسير اخوي رحمه الله الوجه غير سخيفين نيجي على الوجه الثالث وهو الوجه الذي طفر على لساني بالاثناء بعدين قتلكم لكم فيه الوجه الثالث maar afhankelijk zijn we goede السيد الخوي يتمسك بموضوع السيرة العقلائية هذا اللي بالأثناء أنا جبته وأخطأت يعني هذا موجود كان من كلام الشيخ أنصار يقول أصل مدرك الضمان فيما يضمن ما يضمن بصفلته يضمن بفاسده مدرك الضمان السيرة العقلائية او قل اليد العقلائية دعنا عن اليد الروائية هذا ماذا يكون الضمان ماذا يكون في ما اذا كان الصحيحه ما يكون وهو امطاني بعنوان انه المقامل الصحيح فبقى العلوى الإنطاني والصحيح هما بضمان فالسلع إنطاني مجانا كما في الهبه إنطاني امانه إنطاني عاريه فطلع باطل حينما يكون صحيحهما بضمان إذن العقلاء يا ما شامل لها المورد Maar van de geval van bekannt worden in水men kunnen worden. De beleum omdat het maar voorverend op Sir Alcoholen verloren gaat Dat انا اقول هذا وان كان في الجمله قد يكون صحيحا لكنه هم كنا التفت الى حدود هذا الكلام فليس دائما نقول إن انهم ليس دائما نقول انه يكون ما من ضمان في من يكون السيرة القلائية يكون السيرة القلائية راحت بعد السيرة القلائية اللي كارت تخلق الضمان في الفاسد هم راحت بشكل هناك من يكون في الصحيح لا يوجد ضمان، لكن مع ذلك هذا لم يخلق في نفس المالك روح الاستيمان، روح روح روح اسقاط الضمان، روح روح احترام ماله ربما لا يكون هناك، ونمثل له بهذا المثال. الجعل على المسابقة الصحيحه انا ما كنت ادري انها المسابقة باطلة كنت اتخيل انها صحيحه اجمال ان كنت سامع مسألة السبطه والرمايه ادري ان المسابقة صحيفة فجعلت جعلا للسابق وهذا الجعل لا يضمنه لي احد انا اللي جعلت افي امضي اعطيلي السابق لا اجعل لا يوجد لا يوجد احد يضمن لي هذا الجعل جعل. بعدين تبين لي انه لا السابق كان باطلا مش مسابقه باطله خالد قد أطاح كثير قد أطاح كثير حينما يكون تقييدي بالجعل حينما يكون نيتي أصلا نية مقيدة حينما يكون أنا جعلت هذا الجعل مقيدا بأنه صحيح شرعا بعدين من شفت تأديت قلت صراحة اخسر لكن خبنا لو لا لا اخسر اخسر لان الشريعه حكمت بين صحه السق وحينما افهم انه لا الشريعه في هالمورد ما حكم ما بصحه المسابقه اقول جيد انا كنت بيني وبين ربي الجعل اللي وضعته ولا احد يطمئن اليه كنت مقيد بالجعل الصعب الجعل الصعب الصحيح بالمسابقه الصحيحه فالان افرض المصابه افتهم انه باطل وانني كنت غافلا انه صحيح انه باطل كنت خير انه صحيح الا, ألا نقول أن, القا... أن اليد العقلية أو القاعدة العقلية أو ضمان العقلية فأتون هذا الذي هذا السابق الذي أخذ من الجعل يضمن لكني رجع لي لأن الذي جعل الجعل له مجانا هو الشريعة أصلا الشريعة جعلت الجعل له مجانا الان تبين باطل الفو أقول الدنيا رجع لي لم لا وعلى أي أساس أقول أنه حينما لا يوجد لا يكون السابق ضامنا للجعل في الصحيح إذن في الفاسد هم لا يضمن له على أي أساس. هذا كمورد أقول أنه لنأخذ هالقاعدة هالوجه اللي بينه سيدي الأخوة لنأخذ بسعته وإطلاقه عزيزي. هنا ما ادري تعدتم حتى نكتفي هنا وصلنا إلى هنا يعني هذا القسم الزيال اللي أعرفت بعدها وسوس لي وسوس نفسي بي أرفته. الآن كن نرجع إلى أردنا أن نحتفظ بالله بترتيب بحثنا كن نرجع الى مدارسه النقضين اللذين اوردا على مقاعده ما يضمن اقول خل مقراه لاننا قرانا قبلا فقط المقصود هذا الان تكرار تكسر ما اظن يصعبك لكي تعرفوا مكان ذاك اللي قرانا مثل هاي قرانا نقضين على قاعدة ما يضمن نقضون في مسألة المسابقة ملجعلها ملجعل المسابقة اللي ألمنا بحثنا. نقض في مساله في المسابقه حيث يقال ان المسابقه اذا فسدت لا يضمن له شيء بينما اذا صحت يضمن له ضمان المسابقه ليس ضمان الجوع ضمان الجوع قبل دقائق أحفنا. ضمان المسابقة المسابقة الى اذا صحت راح يقول انضيني انضيني ذاك الجوع. انت قلت ان المسابق انضيه يلا انضيني مسابقته مضمونة اذا فسدت وانا افتهمت فاسد اقول له روح الذي أ... تج كان يجبرني على ان اضمنك سباقك الشريع تبين بيان باب فيجعل هذا نقضا على قاعده ما لا ما يضمن الصاحب يضمنه هذا نقضاً. قلنا هذا النقض ما ما لمورت أشارناه في مصر ما ما لمورت لأنه أساسا ما يضمن بالصح فهنا يكون نفسا كتابيا ولا روايايا وإنما كان نتيجة القاعدة الأخلاقية وهي أنه فيما يضمن الذي يضمن بصحيطه العقاعد العقلائي يقول ان هذا ضامن يدعى لكل حال اليد نتيجة هذا كذا وحينما كان هكذا الان هنا الضمان لم يكن باليد انما كان بحكم الشارع تبين الحكم موجود لو يوجد هذا نقضون والنغض الثاني الذي كان أطرف من النقض الأول مساله هذه البغيه التي قلنا وهذا هذا النغض جايب السيد الخوي رحمه الله أو ما أرد لعله جايبه الشيخ الأنصاري ثم السيد الخوي ما أري على ما أذكر على كل حال قيل أنه في النكاح الفاسد مع علم المرأة بالفساد يكون الاستمتاع بها غير مضمون لأنها بغي ولا مهر لبغي مع أن الاستمتاعات في النكاح الصحيح مضمونة لأنه في حكم العقود المعوضية وقد اهتم السيد الخوي رحمه الله بهذا النقض وأخذ يجيب عليه فتارة يجيب بمسألة التخصيص وأخرى بمسألة التخصص على ما مضى تارة تخصص باعتبار أنه أن المه في النكاح لم يكن ضمانا بالاستمتاعات خارج تخصصا هذا مو ضمان وانما المهر صداق في اصل عقد انذكره انا ان انا اضفت مسألة العقد المنقطع ما موجه هذا في ارواية السير القول اضفت الى باعتبار انه لكل قائل ان يقول في العقد المنقطع أنه أجر هن مستأجرات. ويستشهد لذلك بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فعات ومن أجرهن فهذا أجر. فإهنا نخل نقول إرامه في العقد الدائم في العقد المنقرح خل نقول. أنه في الصحيح يوجد, يوجد أجره لكن في الفاسد لا يوجد أجره هنا يدخل سير الخوي في فكرة التخصيص ويجيب ذكر رواية مال لل... قرأناها ما للأمل أبو تذكره وقرأناها كتبته يجيب ذاك طبعا السماء ما دم ذكرت آية فما استمتعتم به مننا فآتوهن أجورهن خل أذكر ايضا النقاش الموجود في هذه الآية إذا أركم خلق النقاش الموجود في هذه الآية أنه عدنا آية أخرى في القران هم معبر بأجورهن بينما المقصود بالأجور هناك صداق العقل الدائم يقينا وهي قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن اخو احنا أن النبي متعة متع ما كان عنده كل كل زوجات دائمية مو زوجة منقطعة ما كان عندك بل ايش ملي هذا لا شكل يعني ما حد قايل في طول التاريخ ما حد نقل هذا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان أنت صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى يقول يا أيها يقول النبي صلى الله لك وسلم يقول آتيت النبي هاي الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشهاد بعد الآية على كل حال ما يهمني أنا هم تعب التسخل أكمل وأجل تكميل الحديث إلى ذات إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>